باسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السلام عليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعيده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فنا مضل له. ومن يضل فنا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تفاتي ولا تموتن إلا ولن مسلمون يا أيها لاستكوا ربكم إتوكوا ربكم الذي خلقكم من نفسه واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثير ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون منه والأرحام إن الله كان عليكم رقيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله, الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يصلح لكم أذانكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطير إلا غر رسوله فقد فاز فقد فاز سووز العظيم. أما بعد فإن أسرع الحديث كتاب الله تعالى وخير نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وشغل أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعده أيها الإخوة الكرام الأحباب وهذا هو اللقاء الأخير في هذه السلسلة التي بدأتها معكم والتي كانت بعنوان فبهداه مختلف وهذا آخر لقاء من الكلام عن آخر الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم فهذا هو اللقاء السابع في الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأخير فلقاون الليلة بإذن الله جل وعلا عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله جل وعلا أن يلحقنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الكل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفاة المصطفى وفاة الحديث وفاة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم هذا أعظم حدث مر بأمة محمد صلى الله عليه وسلم وفاة زعيم الأنبياء وفاة سيد ولد آدم وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم مصيبة مرت بالأمة قاطبة هي وساة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك من أراد أن يتعذب مصيبة أصيب فيها فليذكر وساة النبي فليذكر مصابه بالنبي صلى الله يا من فقد أباه، يا من فقد أمه، يا من فقد ابنه، يا من فقد قريبه، يا من فقد حبيبه. تعذب فقدك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أحزب المصائب كما قال أم العتيه رحمه الله تعالى. اصبر اصبر لكل مصيبة وتجلي. اصبر لكل مصيبة وتجلي. واعلم بأن المرأة غير مخلدي. وألم بأن المرأة غير مخلدة أو ما ترى أن المصائب جمة أو ما ترى أن المصائب جمة إن هذا طريقا لا تفيه لأحد فإذا ذكرت مصاب فإذا ذكرت محمدا ومصابه فذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم لذلك فإن أحسن من قول أبي العتاهية قول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رأى ابن ماجة الإسلاد الصحاء الشيخ الألباني من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصيب بمصيبة أو من أحد من المسلمين يطاب مصيبة يتعز بمصيبته به فإن أحدا من أمتي لن يصاب المصيبة أشد عليه من مصيبتي نعم. إذا تقتدت فتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل عندك من أبيك. إذا تقتدت فتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل عليك من ابنك إنها أصعب أصعب المصائب أصعب المصائب التي أصابتنا من أمة ونحن من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت قد نراق. أنت, أبنك. أنت أبنك بالسماء. لذلك. لما أتا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما أمر رضي الله عنهما إلى أم أيمن رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ليتذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلما بقى أبو بكر الصديق ما أمر فروخ على أم أيمن بكت أم أيمن على براء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر لها ما يفتي يا أم أيمن أما تعلم أنما عند الله خير لرسول الله, أما تعلمي عند الله خير فقال لكم أيما والله ما أدتي أني أعلم أنما عند الله خير لرسول الله ولكني أدتي أن انقطع الوحي من السماء انقطع الوحي من السماء كان المسلم إذا أرم لدين مصيبة إذا نجرت به النازلة إذا جاءته فاجعة إذا تعرضوا لإخلاص ما أن يذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستجر بطلعته المهية ويليلوا فؤادهم ويزبوا أرفتهم ويحيوا صدورهم بنظرة واحدة لمحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة واحدة تذهبوا الألم نظرة واحدة تزيل شرب نظرة واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله جل وعلا تصلحوا الصدر كل هذا فضاء على الصحابة بلوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انقطع الوحي من السماء نعم إن الدمعة أو إن العين لا تنق دمعتها وإن القلب لا يملك حزنه حين تفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نملك بين هذه محاضرة إلا أن نقول إن العين لا تدمع وإن القلب لوحزن وإن لفراكك يا رسول الله لنحزون ولنحزون نعم فارث النور، نبع النور، نور رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قد جاءكم من الله نور وكتاب منيب، فالنور رسول الله صلى الله عليه وسلم والكتاب المبين الكريم هو القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو النور. الذي جاء بالنور، لكننا نحزم الآن على ضياع هذا النور نحزم الآن على موت هذا النور لذلك فإن أناس ابن مالك رجل الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال أناس ابن مالك والله والله ما وجدنا يوما أنور من يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والله ما وجدنا يوما أنو Terimah من يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة فلما مات رسول الله أظلم في المدينة كل شيء فلما مات رسول الله أظلم في المدينة في كل شيء نعم أحكم الصحابة أن الظلام قال انتشط جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجinde الله به من الأظلمات إلى النور ذهب رسول الله الذي سألنا من الضيعة والديه، فأخذ كلوبنا إلى الله جل وعلا. ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أحببناه من كل قلوبنا، فأحبته الأمة وحبت رؤيته. رؤية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يأتين على أحدكم زمان لا يأتين على أحدكم زمان لأن يران لأن يراني غيرا له من أهله وماله معه لأن يرى رسول الله لأن تستجر بالنظر إلى رسول الله لأن تفعد أن تتعد نفسك وقلبك بالنظر إلى رسول الله خير من مالك ونهرك ونفسك والناس يجمعين لأبي أنت وأمي ونفسي وروحي يا رسول الله مات رسول الله مات المصطفى مات الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم الذي تحبه الأمة أكثر من كل أحد فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين مأم لن يتحقق إيمانك لن يكمل لك إيمان إلا إذا كان قلبك مملوءا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من تجارتك ومالك وأهلك وولدك وإحبابك وعلمك ودنياك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم المصاب به هو أعظم المصاب لذلك فإن صحابية من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت إذا وللأسف الشديد كانت إذا أكبرت أن ابنها قد مات أو أخاها قد مات أو أباها قد مات أو زوجها قد مات كل مع ما كل أذا تقول وماذا فعل رسول الله؟ يأتي الصحابة من الغتة فيقولون لها ما تأبوك؟ فتقول وكيف رسول الله؟ فقولون لها ما تبلوك؟ فقول وكيف رسول الله؟ ما ترسوك؟ وكيف رسول الله؟ ما تأحبابك؟ وكيف, وكيف رسول الله؟ فلما اخبرت أن قباه وذنها وعقوها وزوجها قد ماتوا أكت النبي صلى الله عليه وسلم فنظرت نظرة إليه فقالت كل مصائب بعدك جلل كل المصائب بعدك جلل ما أمو كل مصيبة تهون طالما أنك قال انتهى بفقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعظم مصيبة مرت بأمة المصيبة بموت سيد الألماء بموت سيد الدعاء بماتي خير الأنبياء بماتي خاتم المرتبين صلى الله عليه وآله وسلم ولما كان هذا الحدث أيها الكواب لما كان هذا الحدث حدثا عظيما فإن الله جل وعلا قدم له بمقدمات للأمة فربك جل وعلا نصيف بإباد ربك جل وعلا رحيم بإباد ربك جل وعلا يألم أنفس عباده فالله جل وعلا لما ألم أن الأمة ستفجح أيما تجيعة لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الله تعالى أن يخفت عنهم المصيبة فبين يدي هذه المصيبة العظيمة بين يدي هذه المصيبة العظيمة موت رسول الله التي أهمت بالأمة بين لها انهطاء وأحداث ينبئ بقرب أوت المصطفى صلى الله عليه وسلم وأول هذه الإراطات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله سلم على عليه قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الكل وما جعلنا لبشر من قبلك الكل أتى إن مت الخالدون أتى إن مت الخالدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ونبئونكم بالشر والخير فإثنا وإلينا ترجعون فعلم الله جل على الامه ان الجميع يموت يموت الكبار والصغار يموت الأنبياء ويموت الصالحون يموت الطائعون ويموت العاصون يموت المقربون ويموت البعيدون يموت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فما جعلنا لبشر من قبلك الكل أفإن ميت فهم الخارجون ثم ازباد لطف الله جل وعلا لعباده حين صرح الله جل وعلا للأمة كل الأمة أن رسول الله سرموت قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون إنك ميت وإنهم ميتون لن يقول إنك ستموت بل اعلم يا رسول الله طالما أن النوت أمر يقيني اعتبر نفسك من الأموات عدد نفسك من الأموال يا أيها الصحابة يا من تحبون رسول الله تجهدوا ليوم الفراق تجهدوا لساعة الفراق فلا مدى أن يأتي يوم تفارق فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعتون إغاقات كثيرة دللت الأمة على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يصيبه ما يصيب البشر من المر من المر من الاحتضار من الآلام من السكال يصيب النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب كل البشر وكانت من أوضح الإهلاك والإعلام العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم تاموس ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في رضوة يوم حين أردي النبي صلى الله عليه وسلم فيها أشد الإيداء وتعرض النبي لأشد أنواع البلاء حتى قالت عائشة وهي تظن أنه ما يمكن لبشر ما يمكن للنبي، ما يمكن لصالح أن يتعرض للبلاء مثل ما تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة رضي الله عنها كما في الصيحين يا رسول الله هل مر عليك يوم أشد من يوم يحس نعم يوم عبد الشديد شيع فيه أن رسول الله قد مات وكانت هذه الإشاعة بقدر الله جل وعلا وكانت هذه الإشاعة بقدر الله جل وعلا لتألم الأمة أن النبي سيجري عليه الموت وقام الصادقون من الصحابة بعد أن وصلت الإشاعة إلى أسمائهم بأن رسول الله قد مات قام رفع سيسه وكثر جمد سيسه وأعقد ذرع عن صدره ومات في قائلا قوموا على ما مات عليه رسول الله كن وتموتوا على ما مات عليه رسول الله كان عز الله جل وعلا الأمة من يوم العصيب الشديد الذي سيموت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الصحابة أن يثبتوا أمام هذه المصيبة ثم ازادت الإرهاقات يوما بعد يوم ومن أهم الإرهاقات التي ذلمت على قرب موت النبي صلى الله عليه وسلم ما فتحه الله جل وعلا على النبي من الفتوحات ففتح الله جل وعلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وكان ذلك إذانا بعد نزول قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفاد فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان وابد، كان ذلك إذاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد افترض أن يسلم الرأي، وقد افترض أن يموت بين الصحابة، بل عد ذلك نأيٌ من الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أقر بذلك عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس نعم الله جل وعلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجره فتح مكة، وأعطاك الله جل وعلا ما وعدك يا رسول الله. ووقت جهالك عن الدنيا قد اختار ثم دادت الإرهاقات والعلامات بفتح الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم الجزيرة العربية كلها وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم المشركين من جزيرة العرب وضجت الجزيرة كلها بالتوحيد وظلت الجزيرة العربية كلها بمظلة مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله فكان ذلك إيذانا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وحلم الجاهل وطبئة القلس ونشر أنوار التوحيد في غمار الجزيرة العربية كلها ثم بدأت الإرهاصات القوية الظاهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم فيزول لما أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسامة بن زيت أسامة بن زيت رجل الله عنه. عنهما رجل الله عنهما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام ليكود جيساً جراراً ليقاتل الروم فكان ذلك إذاناً بل إعلاماً ضمنيا للصحابة بأن الصحابة الآن والآن فقط يستطيعون أن يحملوا الراية بدون رسول الله فقد كان الري يخرج معه في المعارك، ويجاهد معه في المعارك. أما الآن فقد خرج الصديق مع الفاروق تحت أمر اسامة ابن زي لقتل أهل قوة. صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يعلن الأمة بقرب أجله انتقل النبي صلى الله عليه وسلم بهم من هذه ستخات الضمنية إلى أن يعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقرب أجله عرض النبي أُكبرهم النبي عليه وسلم من وراء الستر من وراء الكلمات من وراء الحجاب وكان من ذلك يوم عرصاَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآدم نجبه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد بإسناد صحيح أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن ثم عرض النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ والتف مع الأمة والفعل لأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الكلمات ليعلموا أن النبي قد اقترب أجل فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يرسل معاذ إلى اليمن يمس النبي على الأرض. ومعاذ يركب على الباب يودع رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حبيب قلبه ثم نظر النبي إلى معاذ وقال يا معاذ وقال يا معاذ لعل لا القاتب بعد عام هذا لعل لا القاتب بعد عام هذا لعل لا القاتب بعد عام هذا أو أنك ذلك بقبري ومسجدي فبكى معاذ بن جبل جسعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيل المنظر أبوك يوجع أبوك فارضل جدلا أنت تسافر يا شعولية وأبوك يسلم عليك فيقول أبوك يا غني استوصي وأنت مسافر في غيبتك أو في غيبتي وفي غربتك خيرا فإني أظن أنك إذا رجعت لن تنظر إلى وجهي إنما ستمر بقبري ستمر بقبري فلما سمع معاد هذه الكلمات من حبيب قلبه صلى الله عليه وسلم الذي شبك يده أو أصابعه في أصابع يوما وقال له والله إني لو أحبك يا معاد فقال معاد وأنا بالله يا رسول الله وحبك فودأ النبي صلى الله عليه وسلم معاد فعلم معاده النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترب اجله وطم بعض الصحابه ضمنيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترب اجله ثم زاد التصريح امام الامه جميعها لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجه الوداع فقال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه كونوا مني مناسككم كونوا مني مناسككم فلن لا القاكم بعد عام هذا تعلموا من الرسول الآن اسأل الرسول الآن انظروا للرسول الآن أشعد أن كنتكم كنت بالتلقي للنبي الآن فلعل النبي لا يلقاكم بعد عامي هذا وبالفعل ما أن وزع النبي من حجة الوداع ما لكث النبي في مدينته صلى الله عليه وسلم إلا شهرين ونصف، شهرين ونصف، بعدها فارق النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحياة فكان ذلك علامة وإرهاصا بقرب موت النبي صلى الله عليه وسلم. قدو أنم مناسككم لعل لا القاوم بعد عام هذا. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعذر تعريضا شديدا. فلما رجع النبي يوما من الزبيع بعد أن أمره الله صلى الله عليه وسلم على أن يأتي الزبيع. بل وجاء النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم. جاء النبي شهداء وحده. دار النبي سهباء وحب ثم وقف النبي على قبره نب وصل النبي عليهم كما يصلي الجنادة صلى النبي عليهم كما يصلي الجنادة ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وارتقى النبي المنبر ثم خطب النبي الصحابة قائلا <تصفيق> إني طرطكم على الحرب وإني شهيد عليكم إني فرّتكم إني سافككم إعلموا يا أصغاء إني سافككم بعد قرير إلى الله والموعد عند الحوض الموعد لقاء الله الموعد عند كيزان الحوض الموعد عند شعبة لا تضمّو بعدها أبداً الموعد الحوض قال النبي صلى الله عليه وسلم إني فرّتكم عند الحوض وأنا شهيد عليكم وأنا شهيد عليكم وأنا شهيد عليكم ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من التعريض إلى التصريح، من التعريض إلى التصريح. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في يوم عائشة كما في صحيح المواريث، نادى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته فاطمة، أرسل النبي إليها، قالت عائشة، جاءت فاطمة رضي الله عنها لا تخصي مشيتها مشية رسول الله. صلى الله عليه وسلم أي شفير وق كما مسى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكبر حتى دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت فاطمة شبيهة برسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسها النبي عن يمينه أو عن يساره ثم سارهم النبي بشيء في أذنها أيجر أسر النبي بكلمات لا تسمعها إلا فاطمة في أذن فاطمة رضي الله عنها سار النبي بشيء في أذنها فبكت ثم سار النبي ثانية بشيء في أذنها فضحكت فقالت لها عائشة أتبكي وقد اختصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسورات فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة بمساعدتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت فاطمة والله ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ماك النبي صلى الله عليه وسلم سألت عاجز رضي الله عنه سألت عاجز رضي الله عنها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الجقيفة الزافية من أولاد أو أبناء النبي صلى الله عليه وسلم سألت عاجز فاطمة فقالت نشت الله بما لي عليك من الحق بمساعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ساغني أولا فقال لي إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة وإنه آرضني القرآن العام مرتين وما أرى إلا أنه اقتراب أجري فالتصبر يا بنيتي فنعم السنة أمرتك فالتصبر يا بنيتي فنعم السنة أمرتك نعم الله نعم سرف لنا جميعا رسول الله نعم سرف لنا جميعا قبيبا الله نعم الافتداء والقدرة لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت أم المؤمنات فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم ثانية فقال لي أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ أما ترضين أن تكون سيدة نساء المؤمنين وفي رواية إنك أول أهلي لحوقا به قالت فضحكت لأنني سأدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قل هذه كانت علامات بقرب وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما أن أذن الله جل وعلا أن يموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما أن أذن الله جل وعلا أن يبهر للأمة آية الموت أن جميع أهل الأهل الأرض يموتون ليبقى الحي الذي لا يموت وما جعلنا لبشر من قولك الكل أفإن مست فهم الخالدون بدأ المرض يقترب برسول الله بدأ المرض يقترب بالحبيث بدأ المرض ينقر في جسد النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك كما أقسمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كشهيدا ما كرسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا كيف ذلك؟ قالت عائشة رضي الله عنها والحديث لصحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض مرض وقته قال يا عائشة والله إني لا أجد أثر الأكلة التي أكلتها يوم خيبر وهذا أوال القطاع الأبهر مني هذا أوال القطاع أبهري إني أجد الآن آما في بطني فتقطع أمياء الآن من أثر السم الذي أكلته يوم خيبر لأبي أنت وأمي ونفسي وروحي يا رسول الله النبي يترجع النبي يمرض، النبي يعرض النبي يفع النبي صلى الله عليه وسلم في بأبي أنت وأمي يا رسول الله يا ليس الألم كله يذهب أرض ويحل بما يا رسول الله بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله بدأ الألم يزداد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورجع النبي يوما من البتيع وكما ترون كان النبي يكثر من زيارة الأمواх لتعلن الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوشك أن يرافقهم وأوشك أن ينام معهم رجع النبي يوما صلى الله عليه وآله وسلم يمّل بقية فدخل على أم المؤمنين عائزة كما في صحيح البخاري فلما رأت عائزة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تحب النبي حبا جما وكان النبي يحبها وكانت سكذلنا على النبي وكانت دائما فاعلً ألمها على النبي فلما دخل عليها رسول الله مرض متاعشته يا رسول الله ويا رسول ان ربي يوجعني يا رسول الله ويا رسول فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها بل انا لا عائشته ويا رسول بل انا عائشته ويا رسول بل انا, بل أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها يا عائش ما ضربت ما ضرتي أن تموت الآن؟ لو ميت الآن، فكنت يدي، فغسلتِ، وسنتي، وسلفت عليك وضنتكِ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات. فقالت عائشة: والله لك أني بك لو فعلت ذلك. رجعت إلى بيتي، فأوست فيه لبعض النساء. لا ينسى النبي أن يمادع عائشة. لا ينسى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب قلب عائسه. لا ينس النبي صلى الله عليه وسلم أن يعدل بين أزواجه. عاش النبي عشرة أيام. وقيل إثنى عشر يوماً. أصلات عشر يوماً. عاش النبي يتربص. عاش النبي يتعلم. عاش النبي يتوح. وهو يقول ورأى زادل وزعل النبي صلى الله عليه وسلم يوماً بعد يوم. ومع ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى نسائه جميعا فلم ينس رسول الله الع لم ينس رسول الله صلى الله عليه وسلم العدل بين زوجاته فكان يأتي إلى بيت ميمونة ثم إلى بيت حصة ثم يأتي عايسة ثم إلى بيت مئينية يقوق النبي على أجواج تسعة بدأ المرض يقترب من النبي بشدة وهو في بيت ميمونة فجمع النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فاجتمع جميعا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه أن يمرض في بيت عائشة ائذنوا لي أن أبيت هذه الليالي في بيت عائشة ائذنوا لي أن أكون مريعا في بيت عائشة وكانت هذه علامة على حب النبي عائشة وعلى كرامته وفضل عائشة رضوا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام دخل النبي كما تقول عائشة صلى الله عنها فلما جئ ابن النبي والحديث صحيح البخاري جئ ابن النبي صلى الله عليه وسلم يسن بين ربلين العباس ورجل آخر قيل إنه علي بن أبي طالب قال فخط رجلاه على الأرض بأبي أنت وأمي رسول الله يمسكه العباس من يد ويمسك علي عليك من الله الأخرى والنبي لا يستطيع أن يتحامل على نفسه فقدمه تلبس الأرض بصقوبه لا يستطيع أن يصمد صنده على الأرض فدخل النبي صلى الله عليه ومع العباس إلى بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وظل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطيئة الأيام مريضا في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض يدخل عليه عبد الله بن مسعود فآل بن مسعود لما يدخل الغريب فمسجّد جسد رسول الله فأحذت ابن مسعود بشدة الحمة أحذت ابن مسعود بأن النبي صلى الله عليه وسلم يتوزع شديدة فقال ابن مسعود يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدة إنك لتوعك وعكا شديدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم إني لأوعك كما يوعق الرجلان منكم فقال ابن مسعود يا رسول الله ذلك أن لك أجرين قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ما من مؤمن تصيبه مصيبة ما من مؤمن يصيبه مرض فما سواه إلا حق الله جل وعلا من سيئاته كما تحف الشجرة ورقها فالنبي صلى الله عليه وسلم يزداد يزداد عليه المرض يجاد عليه البراء وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض أشد المرض لا يمت أمته وصُر النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ويحطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس ويعلن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمام أمته وصحابته كما في صحيح البخاري حين اعتند النبي على العباس وعلى علي فارتقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. ما أدعوا سلّى بهم صلاة المغرب بصورة المرسلات ثم قال رسول الله ثم الله عليه وسلم من الص tekrar أيها النا grateful إن عبداً خيره الله بين الخل في الدنيا إن عبداً خيره الله بين الخل في الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله إن عبداً خيره الله بين الخل في الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله فقال أبو بكر مستضيف رجل عنه ورقل يبكي وفي بعض روايات أنه قال نفذيك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله لأنت وربي نفذيك بآبائنا وأمهاتنا, وأمهاتنا وأموالنا وأولادنا وأنفسنا وأرواحنا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكي يا أبا بكي لا تذكي يا أبى بكر فإن آمنا الناس عليه في ماله ماره وتخبته أبعك إن بنى الناس عليه في ماره وتخبته أبعك اجمعاه عنه ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يبقى باب في المسجد إلا سب لا يبقى باب في المسجد إلا سب إلا باب أبي بكر إلا باب أبي بكر وفي بعض الروايات أن النبي صمر صلى الله عليه وسلم كل واحد من الناس كانت له يدنا عندنا كافأناه بها إلا ما كان من أبي بكر تركنا مكافاته لله جل وعلا وتركنا مكافاته لله جل وعلا وزاد المرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعقض النبي يؤك وعفاً شديداً ولكن النبي صلى الله Thermom حريص على الصلاة فكما تقول عائشة كان النبي صلى الله voorнюilling وهو مريض مرضاً شديداً لنادي على الصحابة الصلاة الصلاة الصلاة, الصلاة, الصلاة وما ملكت ايمانكم ينادي النبي على الصلاة وهو مريض تقول عائشة تأخنق النبي يوماً فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة قال النبي للناس لمن حوله لعائسه ولعلي ولعباس ولعثمان ولحوله أصلي الناس أصلي الناس قالوا لا يا رسول الله وهم ينتظرونك قال ايتوني بمخبزتيهما فأغضب النبي يغسل يده وربده من مخبز فلما أتى قام النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصلي بالناس فأقصي عليه فلымby속ى்ت aquí النبي صلى الله عليه وسلم قال أصل لنا أصل لنا أ أصل لنا قالوا لا يا رسول الله وهم ينتظروني قال إيتومي بمخضب فيهما كذاؤوا بمخضب فترضى رسول الله ف soybean الله وسلم ثم أ 준ه فلما قام أغشي عليه مرة ثانية فلما أتا النبي صلى الله عليه أصل لنا أصل لنا أصل قالوا لا يا رسول الله وهم فتوضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم ورسي عليه جيء بنقب لعفته وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ورسل فلما أفاق النبي للمرة الرابعة لم يستطع النبي أن يقوم قال مر أبا بكر للصديق فليصلي بالناس أرسلوا إلى الصديق أبي بكر رضي الله عنه فمروه رسول ما يصلي الله عليه وسلم مرك بالناس فلما جاء الخبر لأبي بكر رضي الله عنه بأن الأمر قد تضر من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأمل الراوة بعده أن تكون إماما للمسلمين بعده قال أبو بكر لعمر صل بالناس يا عمر قال والله يا أبا بكر ما كان لمثلي أن يتقدم على مثلك ما كان لمثلي أن يتقدم على مثلك فتقدم أبو بكر وصلى بالناس في ساعات لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد على قدميه ولا أن يعتمد على كتفي رجلين من أصحابه بل أقعد النبي المرض وآله الوجع، وناب رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراس المرض وصلى أبو بكر الصديق وفي ساعة من الساعات عند صلاة الظهر أساق النبي صلى الله عليه وسلم فقال إيثون بمخطف فأتوا بنقض بحقه وتوضع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسنده علي والعباس، ثم قدماه يختلف الصفوف حتى أوقفوه بجوار الصديق حتى أجلتوه بجوار الصديق فلما رأى الصديق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتاك فأخر الصديق فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم وأوقفه مكانه قال فصلى أبو بكر بصلاة رسول الله جالس وصلى الناس بصلاة الصديق صلى الناس بصلاة الصديق وصلى الصديق بصلاة رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم جالس لا يستطيع الخيانة ولما أتم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة دخل إلى حجرته فسمع أبو بكر مع بعض الصحابة. سمعوا أن الأنصار يبكون فأتى أبو بكر مع بعض الصحابة إلى الأنصار قال ما لبكيكم؟ قالوا نبكي على فراق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبكي على فراق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فدخل أبو بكر مع بعض الصحابة على النبي وقالوا يا رسول الله إن إلا الأنصار يبكون لفراقك فما أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي؟ قولَ الامصار يبدون الامصار يبدون على كواك رسول الله أثار رسول الله ثم قام النبي المجادف ثم دخل النبي المسجد ثم صعد النبي البندق ثم نادى النبي على الناس أوصيكم بالامصار خيرة أوصيكم بالامصار خيرة أوصيكم بالامصار خيرة فإنهم كرسي وعبدي فإنهم كرسي وعبدي وَإِنَّهُمْ قَدْ أَبْدُوا الَّذِي عَلَيْهِمْ وَبَقْيَ مِنْ ۙ اللَّهِ جَلِّ وَعَا만َ الْنَبِيلَ وَبَعْدَهَا أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعدها لم يصعد النبي المنبر بعدها دخل النبي ورقته وسمع الصحابة كلمات يقول أن SEÑ يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الصحابة النبية صلى الله عليه وسلم وهو يموت وهو يجيب بنفسه وهو يختبر وهو يَمُّقْ يَقُلْ الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم فقولوا عائشة ظل النبي ينادي الصلاة الصلاة حتى ما تحمل بها لسانه إلا لا يغرغر بها قلبه يوصيكم النبي صلى الله عليه وسلم وصية الموجع الصلاة ثم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فيقول أخرج المشركين من جزيرة العرب ثم نام النبي على فراش الموت وهو ينادي ويقول لعن الله اليهود والنصارى اسمع مصية المؤذد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا كبور أنبيانهم وصارعيهم مساجد ألا فلا تتخذوا الكبور مساجد اللهم لا تجعل قبري وسن يعبد اللهم لا تجعل قبري وسن يعبد وإذا بالنبي صلى الله عليه ثم يقف عليه ثم يقف ثم يقف عليه ثم يقف عليه ثم يقف عليه ثم, عليه ثم, عليه ثم, ثم ينادي الصعابة كما في صحيح مسلم عن عدي جابر ينادي النبي على الصعابة احسن الظن بالله أحسن الظن بالله أحسن الظن بالله يموت رسول الله وموت الظن بربه كما قال الصعام دائما لا يموت الناسكم إلا وهو يقسم الظن بالله ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظاته فدخلت عليه فاطمة رضي الله عنها فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجود بنفسه فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقتضر إذا بالذكائك الأخيرة في حياة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فلما رأت البنس الرقيقة المهزبة المهزبة التي تربت في حياض المصطفى رأت نبيها وعذاها صلى الله عليه وسلم فإذا بها تكون وياك أربعة طاعة وياك أربعة طاعة ويا وعنقول من نبي صلى الله عليه وسلم الى يا ر条 لا يكرب على ابيك بعد اليوم لا يكرب على يديك بعد اليوم لا يكرب على ابيك بعد اليوم ثم دفل عبد الرحمن ثم دفل عبد الرحمن عبد الرحمن رضي الله عنه كما تكون عيزة في الصيعة البخاري وإذا في عبد الرحمن فيواك فنضر النبي صلى الله عليه وسلم الى أكتوات وعراده. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السواك وعراده فلما رأت عائشة ذلك لما نظرت عائش رضي الله وعلا إلى محبة النبي للسواك قالت يا رسول الله أخذه لك فأشار النبي براته النعم فأغلت عائشة السواك من أبيه عبد الرحمن ثم ناولت رسول الله فلما أقده النبي وضعوا في ثمه اشتد عليهم لم يستطع النبي أن يستاك لشدة الوجع لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يستاك قالت يا رسول الله أؤلينه لك قالت فلينته بريقي للنبي وسائدت عائسة أن ريقها اختلط بريق النبي في آخر لحظة في حياة فاستاك النبي صلى الله عليه وسلم فأفاق النبي قليلا وإذا صحابة النبي يصلون صلاة الفجر يصلون صلاة الفجر في يوم الاثنين في آخر يوم مات فيه رسول الله فلما سمع النبي الصحابة يصلون صلاة الفجر إذا بالنبي يكشف السطر عن عزرة عائشة فإذا بالصحابة لم يجعهم إلا وجه رسول الله المنير فتح السطر ما رسول الله أو ربي رسول الله استبشر الصحابة بالنظر إلى رسول الله حتى هم الناس أن يفتنوا فلما سمع الصديق بذلك تأخر الصديق إلى الصف الأول ليقد يتقسم رسول الله جالس ليستبشر الصحابة بأن يصلي لهم النبي صلاة الفجر لكن النبي أشار للصديق أن يثبت مكانه ثم ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم ابتسامه ابتسامة ضحك بها وكأنه يستبشر هذه أمتي هذه ثمرة تعبك يا رسول الله تبسم يا رسول الله فهذا ثمرة جهازك تبسم يا, يا رسول الله فهم يصليونك ما علمتهم تقص يا رسول الله فهم يطيعونك ما علمتهم تقص يا رسول الله فهم يقبلونك ما علمتهم وبعدما تقدم النبي وكره النبي صلى الله عليه وسلم تصرف عائشه إذاب النبي صلى الله عليه وسلم يمد يده يمد يده الى اسامه بن زيد الذي دخل من باب الغرفه والنبي صلى الله عليه وسلم يرفع يده الى السماء فعلم اسامه ان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له بخير ثم إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في صدر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ثم يضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده في رأوة مال أمانة ثم ينظر إلى السماء ويمسح بالمال رأسه ورأسه حتى أنت يا رسول الله حتى أنت يا حبيب الله ما نجأت من سكرات الموت ما تقضبت عليك سترات الموت إلا بما أرادت حتى أنت يا رسول الله أنت الشهد إدارة عند الموت لا يا إله إلا الله إن للموت لسكرات إنا للموت سترات وتدور أن النبي دع وقعد اللهم خفف عني سترات الموت اللهم خفف عني سترات الموت اللهم خفف عني سترات الموت تقول عيسور الله عليه قيل ده بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصيد غري وقد كنا ليله وكان الناس يتحدثون ان النبي صلى الله عليه وسلم يخير عند موته النبي صلى الله عليه وسلم خاط بشجر عائشه وهو يند الى السماء ويكون بل الرفيق الاعلى مع الذي انعم الله عليه مع الذين انعم الله عليهم مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والسهداء والصالحين وحقن أولئك رفيقا ثم ظل النبي يعدد ويقول ونظر إلى السماء بل الرفيق لا الأعلى بل الرفيق الأعلى بل الرفيق لا, لا. الأعلى والنبي يمجد أسباءه إلى السماء حتى خارط قوى النبي وسقطت يد النبي ووقع النبي صلى الله عليه وسلم مات رسول الله مات حبيب الله وقليلا وحبيبا وقبيا ومبيا وردنا مات رسول الله فقدنا الوحي من السماء لن نعذر رسول الله فإذا بالمغيرة ابن شعبة رضي الله عنه يقرس فإذا غمر يقول المدير يا عمر ما رسول الله ما رسول الله يا عمر ما رسول, رسول الله يا عمر فقال لا هو ما ما رسول الله إنما ذهب كما ذهب موسى بن عمران إلى ربه وتوعده ليقتل والقتع أيدي وارضنا اولئك كذبوا وقالوا إن رسول الله ان ما ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هول هذه المفاجأة لم يصدق الصحابة فبعضهم قد رأخذ لسابه وبعضهم قد أقعد على الأرض وبعضهم قد سلت يده أو رجه وبعضهم كعمر بن الخطاب لم يشبت أبدا أن النبي قد مات فahanظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال في الحياة وأن النبي ذات وسيرجع مرة و كما زاد موسى بن يا يارب، وسيرجع النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية وإذا بفاصنة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم التي قالت منذ خارف وكاربابتا تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد ناخ بها بآددتم كما سكت على رسول الله كما تطرها رسول الله وتستبشر كما بسرها رسول الله فاذا بفاصمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم تكون ابتاه اجاب ربا دعاه ابتاه من جنة الفردوس مأراه ابتاه الى جمريل نمعاه ابتاه اجاب ربا دعاه ابتاه من جنة الفردوس مأواه أبطى إلى جبريل المعاه الصحابة الكفر وقروا لنس لهم في هذه الساعة إلا عثبة الأمة بعد نبيها إن الصديق أطوا إلى الصديق فجاء أبو بكر كما في صحيح البخاري من السنة من بيته بمكان بعيد عن المدينة فدخل أبو بكر الصديق وعمر على الباب شاهرا سلسة يكذب من قال بأن النبي قد مات دخل أبو بكر الصديق إلى غرفة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائسة وكشف عن النبي السطر فلما نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم علم أن النبي قد مات فقال أبو بكر بأبي أنت ونفسي يا رسول الله حمد الموت الذي قد كتبه الله عليه فقد مقتله اما الموت الذي قد كتبه الله عليه فقد مقتله في حي وميت يا رسول الله في حي وميت يا رسول الله خرج الحاج ابو بكر لي الى رسول الله ثم وصل عمر فقال ابو بكر اجلس يا عمر اسكت يا عمر فلم يتمالك عمر نفسه وما سكت وما جلس فانا راس صحابه انا بكر ترى ذكر الصديق فقام ابو ذكر في الناس غطيبة فقال ايهم فَلَيُدْخِلَنَّهُمْ أَوْ يُخْرِجَنَّهُمْ وَسَيَجِدُ اللَّهُ, الله السَّافِرِينَ فَمَا انْسَى الصُّعَابَ هَذِهِ الْآيَة حَتَّى وَكَأَنَّهُمْ مَا سَمِعُوا وَمَا أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ قَبْلُ ذَلِكَ قَالَ عُمَرُ فَمَا اسْتَمَعْتُهَا وَكَأَنِّي لِأَوَّلِ مَرَّةٍ أَسْمَعُهَا وَتُتْلَى مِنَ الْقُرْآنِ حَتَّى سَقَطْتُ فَلَمْ تَحْمِلْنِي قَدَمَايَ وَعَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَدْ نَاهَى فإنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اجرنا في مصيبتنا اللهم اجرنا في مصيبتنا واصلح لنا خيرا منها خير منها ان نرى رسول الله في الجنه غير منا ان نرى وجه الله في اللهم انا نسالك وَنَدْعُوكَ كَمَا قَالَ رَبُّنَا آمَنَّا بِاللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أَجُرْنَا فِي مُصِيبَتِنَا اللَّهُمَّ أَجُرْنَا فِي مُصِيبَتِنَا وَأَخْلِفْ لَنَا خَيْرًا مِنْهَا مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا تَخَيَّرَ الدُّعَاءُ مَا سَيَّلَهُ الْعُلَمَاءُ مَا تَوَارَدَ الْقُوَّاتُ مَا تَسَاقَمَ الْأَنْبِيَاءُ وَالْمُرْسَلُونَ مَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وهو ينتظرون الآن عند الحر مات رسول الله وقد تركنا الحبل لنستمسك به ليجذبنا رسول الله إلى الجلة مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا للصحابة لا ينكون قواهم توقف بلاد يؤذن بسرعة مهدى وفاة رسول الله فما أن وصل إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ستعطم لسانه ولم يستطع أن يتكلم باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه أبو بصر ما هو أن يتم فلما أسمى بلاد الأذان أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ارتجت المدينة بالبكاء أتى بلاد إلى حجرة لسول الله وهى ميت فيها فينادồi الصلاتة والرسول الله الصلاتة والرسول الله. الله. الله فارتجت المدينة بالبكاء على ما تنادي يا بلاد على ما يا بلاد ينادي على حبيب قلبه ينادي على صفيه وقليله صلى الله عليه وآله وسلم وما سمع رسول الله وما أجاب رسول الله وما قال رسول الله وما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وبل الصحابة في هذا الألم الشديد يوم الاثنين كله ويوم الثلاثاء كله ثم لما أراد الصحابة أن يغسل النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف أن نجرد النبي من ثيابه أن نجرد النبي من ثيابه ونغسله وآله فبقية الناس وفي سنة ابن داودة بإسلاد الصحاء والشيخ الألباني أن الصحابة المختلفة ألقى الله سل وعلا عليهم جميعا من فما من أحد من الصحابة إلا وذقنه في صدره قد نام فلما أساقوا إذا بمناد يناديهم من قبل الحجرة لا تكشفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثيابه فغسله علي الضابطاء والعباس بن عبد المطلق وكثموا ابنه او ابن أخيه وغسله كذلك شكران غير رسول الله وشارك بالغسر وشارك في زين غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم كفلوه في ثلاثة أسواب سحولية بيضاء ثم ألقوا حذرة بيضاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم واروا جسد النبي الصهير الكرام ثم واروا جسد النبي إصراء قالت واحدة لأنس ابن مالك أطابت, أنفجكم. أطابت, أنفجكم. أطابت أنفجكم. أن خجكم أطابت أن خجكم أطابت أن تحطوا على رسول الله إصراء هل تخذر أن تضع فوقرات النبي إصراء أطابت أنفسكم أن تحقوا على رسول الله الصراح وكأن أنا سيريد أن يكون سكتا إجلالا لها وجعورا بحاجتها وألمها وبأسها ومصيبتها لكن ألس بن مالك قلبه يقول لا والله ما طابت أنفسنا إنما قهرنا أنفسنا التزاما بأمر نبينا صلى الله عليه وسلم مات الحبيب صلى الله عليه وسلم مات رسول الله ما تخير خلف الله وستموت وستموت هي وسيموت الكبراء والعظماء وسيموت وسيموت الضعفاء وسيموت الأمراء وسيموت الصغار وسيموت المستعفون وسيموت المؤمنون وسيموت الكافرون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلق افئمة تفهم الخالدون افئمة تفهم الخالدون فما فقدن ال... فما فقد الماضي مثل محمد وما مثله حتى القيامة يفقدوه ما فقد الماضي مثل محمدٍ ولا مثله حتى القيامة يفقدوه أعظم سكوت وأعظم رجس وأعظم مصيبة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لكن عزاؤنا أنها دنيا لكن عزاؤنا أنها تمر لكن عزاؤنا أن نلتقي بنبينا عند الحوض ونلتقي به في الجنة ويجمعنا الله جل وعلا به على أرائش متكين نسأل الله جل وعلا أن يحشرنا في زمرة نبينا وأن يوردنا حوضه، وأن يسقينا بيد الشريفة شربة هنيئة لا نغمأ بعدها أبدا يا من أحببتم رسول الله يا من حزنتم لفراط رسول الله اعملوا بقول رسول الله وسيروا على نهج رسول الله اتبعوا هدى رسول الله اقتدوا برسول الله لعل الله سل وعلا أن يجمعكم بحبكم وباقتدائكم مع رسول الله فالمرء مع من أحب أسأل الله سل وعلا أن يرينا وجهه الكريم ونحن بجوار نبينا الأمين وأن يحقنا به على خير إنه نعم النولى ونعم النصير وأقول كل هذا وأستحر الله بي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم وبركاته